طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد هذا اكتال مختصر في العقيدة للشيخ الدكتور خالد مشيقي حفظ الله تبارك وتعالى وصلنا إلى المطلب الثامن تعريف الكفر قال الكفر في اللغة الستر والتغطية سترته تقول كفرته واذا يقوم في ليلة كفر, الغمام... كفر الظلام غمامها زين؟ أو كفر السماء غمامها في ليلة كفر السماء غمامها يعني الغمام غطى السماء يعني كل غيم غيمة السمة فالكفر هو التغطية ومنه يمكن الكفر هذا اللي احنا نتغطى فيها سنون كفر <تصفيق> يمكن من هذا بعد ما أخذي. يمكن من عندنا الشاهد ان كفر الشيء غطاه سم سمي الزراع كفارا يقال للزارع كافر كما قال يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار الكفار هم الزراع يكون يسمى كذلك لأنه يغطي البذر يغطي البذر وفي الاصطلاح هو عدم الإيمان عدم الإيمان قال الكفر الأكبر تكذيب واستحلال واستكبار واعراض وشك وغير ذلك هو الكفر بشكل عام أهل العلم يقسمونه إلى أربعة أقسام: كفر اعتقاد، وكفر قول، وكفر فعل، وكفر شك. كفر في الاعتقاد، وكفر في الشك، وكفر في القول، وكفر في العمل. وسيت ذكر على كل حال على أنواع الكفر التي ذكرها المؤلف. والنبه عليها أيها اعتقاد، أيها شك، أيها قول، أيها فعل. قال حكمه شرك أكبر مخرج ميل من المله الكفر والشرك شيء واحد كما قلنا في الدرس الماضي أن الكفر والشرك شيء واحد قال وله أنواع كثيرة أهمها كفر الإنكار والتكذيب وهو أن ينكر اصلا من أصول الدين كان ينكر ألوهية الله تبارك وتعالى هذا إذا أنكرها في قلبه قال ما في إله ما في كذا هذا هذا هو الاعتقاد كفر الاعتقاد وإذا تلفظ بها قال لا يوجد رب لا يوجدها كفر التكذيب هذا الكفر القولي الكفر القولي ومنها أن ينكر شيئا ثابتا في القرآن الكريم يقول مثلا ما في كتب سابقة ما في تورات ما في إنجيل كلام فاضي أو واحد ينكر مثلا يعني قرأته لأحدهم طاحسين تلديب معروف يقول للقرآن أن يحدثنا عن ابراهيم وإسماعيل وأنهما بنيا البيت الحرام ولكن ليس بالضروره ان يكون هذا الامر قد وقع هذا كفر تكذيب هذا كفر تكذيب لله سبحانه وتعالى لكن تاب ولا ما تاب أمره الى الله لكن الكلام نحن نتكلم عن الكلام وليس عن الشخص الكلام كفر تكذيب لله يقول لي الله يقول صح قال في القران واذا يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيلك مو بالضروره ان هذا الامر وقع هذا كفر تكذيب كذلك ان الانسان يعني يصحح أديان الكفار يقول يهود على خير النصارى على خير المجوس على خير مثل ما أنت يعني ترى انك على الحق هم كذكرون الحق وأنا أرى ان الكل على حق ما في الكل على حق إن الدين عند الله الإسلام ومن يتغير الإسلام دين فليقبل منه فمن صحح أديان الكفار فقد كفر هذا أيضا من الكفر القولي كذلك من قال بردة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بتحريف القرآن هذا كفر كذلك أن ينكر المباحات يقول اللحم حرام النوم حرام الزواج حرام مثلا مطلقا هكذا لا يقول شخص معين مثلا لظروف معينه لا مطلقا هكذا يحرم ما احل الله الله سبحانه يقول ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولا تقول لما تصفوا أسنادكم الكذب هذا حرام وهذا حرام تفترى على الله الكذب ما يجوز الإنسان اللي يحلل ويحرم من عندي نفسه هذا كفر العياذ بالله كذلك قال أن يشك في تحريم الخمر يقول والله أنا ما أدري الخمر حرام حلال والله ما أدري ما يصير ما, ما, ما تدري هذا أمر متفق عليه وجاء تحريمها في كتاب الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميس والأنصاب والأزلام رجسوا من عمل الشيطان في اجتنبه إنما يريد الشيطان يوقع بينك العداوة والبغضاء في الخمر والميس ويصدك مع ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله في الخمر عشرة وغير ذلك وأجمعت الأمة على تحريمه يأتي انسان يقول حلال هذا كافر أو يقول والله أنا ما ادري حلال ولا حرام أشك هذا كافر كذلك لا يجوز فهذا يدخل في كفر الشك وكفر الاعتقاد نعم قال كفر الامتناع و كفر الامتناع و الاستكبار انسان يتكبر عن دين الله تبارك وتعالى تعالى يقول الله تبارك وتعالى تعالى و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلم و علوه فاستكبار و الله تبارك و ما منعك ان تسجد لما خلقت استكبرت ام كنت من العالي ويقول الله تبارك وتعالى فسللوا إلا بيس أبا واستكبر فالاستكبار عن أمر الله تبارك وتعالى هذا من الكفر أيضا الاستهزاء والسب يقول الله تبارك وتعالى إن سألتم يقولون إنما كنا نخوض ونعب بالله الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم الاستهزاء بشيء من الدين كفر ونفرق هنا بين الاستهزاء بالدين أو بالسنة والاستهزاء بالشخص نفرق هنا فمن استهزأ بالسنة نفسها قال السنة اللحية هذه وصخ مثلا أو الثوب من هذا كلام فاضي كذا مثلا هذا كفر والعياذ بالله أما تطنز على شخص مثلا شوف شوف يقصد يستهزأ به هذا هذا من السخرية من الناس والاستهزاء به وهذا من كبائر الذنوب فنفرق بين الاستهزاء بالشخص والاستهزاء بالسنة أو السخرية من الشرع والسخرية من الشخص نفسه، فهذا كفر وذاك يعني معصية كبيرة والعياذ بالله. كذا كفر البغض أن يبغض شيئا من شرع الله تبارك وتعالى، أن يبغض شيئا من شرع الله تبارك وتعالى أو يتهم الله تبارك وتعالى يقول هذا الظلم أو كذا وذاك أنا انبه على قضية مهمة جدا قد تقع في قلوب بعض الناس لكنها يعني من وسست الشيطان فيما أظن وهو البعض دائما الك... أو كثير من الناس يسألون يقول الآن حتى طريقة السؤال يعني يقول الآن هؤلاء اللي ما سمعوا عن الإسلام في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا الجنوبية أو في استراليا أو في... يعني يعطيك عاطفة بالبداية زين وما سمعوا بالإسلام وكذا وبعدين يدخلون النار شلون. يعني كان يتهم الله بالظلم لكن بصوره غير مباشر غير صريحه ما يصرح ان الله ظلمهم اول شيء من قال كنا بدخلون النار انت بنيت يعني على كلام فاضي أنت تعتقد ذلك مو صحيح هذا القاعده عند الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولا يظلم ربك أحدا إن الله لا يظلم قله ذره اني حرمت الظلم معاني وجعلته بينكم محرما لا بد ان نعتقد ان الله ارحم منا سبحانه وتعالى وارحم بهم منا جل وعلا فلا تسوي نفسك انت الرحيم الغفور وان الله بيظلمهم وان كذا ما يجوز هذا الكلام فالانسان حاول دائما يتذكر أنه لا يوسوس له الشيطان بحيث يعتقد انهم سيعذبون وان الله ظالمهم لا لا تعتقد هذا العقل انتبه من هذا الأمر كذلك الاعراض كفر الاعراض الحقيقه الاعراض فيه تفصيل اعراض في اعراض عناد وكبر وفي اعراض تدين في اعراض كبر وفي اعراض تدين اعراض الكبر هذا هو الكفر طيب وإني كلما دعوتهم لتغفرهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار هذا اعراض كفر عناد هذا اعراض عناد كذلك وقال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه طيب؟ هذا إعناد هذا كفر لكن لأثار اعراض تدينا إعراض تدينا كيف؟ يعني لو جاءك واحد قال يا أخي انت اشترك ان الإسلام حق مثلا اقرا التوراة اقرا الإنجيل اقرا كلام المجوس اقرا كلام البوذيين اقرأ وبعدين اتخذ قرارك وين الحق؟ قلت لا لا الحمد لله انا مقتنع زين امور طيبه وكذا وكذا هذا اعراض لكن اعراض تدين هاي يسمونها اعراض تدين كذلك لو فرضنا ان احدا على بدعه مثلا وجيت انت تنصحه قال لك لا ما بيسمع ما يبي يسمع تدينا يرى انه على الحق ومحذرين قال لا تسمع غيرك مثلا فهني هذه المسائل قلبيه الله اعلم بها سبحانه وتعالى هل اعرض تدينا او اعرض عنادا وكبرا هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن الشاهد من هذا أن الاعراض نوعان اعراض تدين وإعراض عناد والله أعلم بحال هذا الإنسان فالمهم إذن عندنا كفر شك ويقول والله ما أعلم فيه جنة ونار ولا لا والله متشكك كانه. مثلا أنا والله شاك محمد رسول ولا ما هو رسول هذا كله كفر شكي كفر اعتقادي أن يعتقد أن الله ظالم والعياذ بالله أن يعتقد أن محمدا ليس برسول أن يعتقد أن الدين باطل هذا كله كفر كفر اعتقادي كفر التكذيب أو العفو القولي يسب الله يسب الرسول يسب الدين يستهزئ بالدين هذا كله كفر قولي كفر فعلي يسجد للصنم يهين المصحف يقتل نبيا هذا كله كفر فعلي من الأفعال الكفرية نعم قال النوع السبع كف النفاق النفاق اصله من النافقاء والنافقاء اسم من اسماء اليربوع اليربوع يقال له نافقاء ليش يقال له نافوقاء؟ لانه يحط أكثر من جحر فكان هذا المنافق له اكثر من وجه واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلوا الى شياطين قالوا اننا معكم انما نحن مستهزئون فلا اكثر من وجه كذلك النافقاء واليربوع له اكثر من جحر فيفت تسكرت عليه هذا طلع منها عليها طلع من هذا فسمي نافقاء سمي نافقاء النفاق من هذا فالنفاق النفاق إذن هو يعني اخفاء شيء في القلب غير الذي يظهره واصطلاحا ان يظهر الايمان ويبطن الكفر أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر قال والنفاق الأكبر الاعتقادي والنفاق الأصغر النفاق الأكبر الاعتقادي هذا أشد من الكفر المعروف لأن الله تبارك وتعالى يقول إن المنافقين في الدرك الأسفلي من النار فجعل النفاق أشد من الكفر فجعل النفاق أشد من الكفر يعني عذاب المنافقين أشد من عذاب الكفر لأن ضررهم عن المسلمين أعظم من ضرر الكفار ضررهم عن المسلمين أعظم من ضرر الكفار وتذكروا لما قلنا لكم إن الكفار انقسموا إلى الأقسام ولا لا؟ قلنا المنافقون هم أشد الكفار ثم المرتد ثم الكافر الأصلي ثم الكافر الكتابي يعني دركاتهم أشدهم وأخبثهم الكافر المنافق ثم الكافر المرتد الذي عرف الحق ثم تركه ثم الكافر الأصلي مجوسي هندوسي بوذي وثني اللي يكون ثم الكافر الكتابي اللي هو اليهودي والنصراني وقلناكم أيضا كل قسم من هذه الأقسام أيضا فيه تفاصيل يعني المنافق خلنا نقول بسيط مثل رأس النفاق والكافر المرتد وترك الدين وعاش حياة البهايم غير الكافر المرتد الذي يدعو ضد الإسلام ويحارب المسلمين وكذا والكافر الأصلي لمهادن غير الكافر الأصلي الذي يحارب الإسلام ويسبه وكذا وكذلك اليهودي والنصراني العام يمون مثل يهود النصارى المستشرق اللي يطعم في الدين ويطي الشبهات وكذا فأيضا هؤلاء يتفوتون يعني في العذاب عند الله تبارك وتعالى ما تعلمهم عليه النفاق الأكبر الاعتقادي كما قال الله تبارك وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله يشهد ان المنافقين لكاذبين ويقول الله تبارك على المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهذا النفاق الاعتقادي وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر هذا الكفر هذا النفاق الاعتقادي وهذا هو الذي قال عنه الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ثم النفاق الأصغر نفاق الأصغر هو أن يعمل عمل المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان طيب وفي روايه اذا عاهد غدر طيب واذا خاصم فجر هذه صفات المنافقين هذه من يعني كانت في صفه من هذه الصفات كانت في صفه من صفات النفاق كان في صفه من صفات المنافقين والنفاق الاصغر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الانصار حبهم ايمان وبغضهم نفاق فالذي يبغض احدا من الانصار منافق نفاق عملي كذا قول النبي صلى الله عليه وسلم علي لا يحبك إلا ممن ما يبغضك إلا منافق الذي يبغض علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أيضا يكون فيه نفاق صورة من صور النفاق الأصغر وهكذا فالقصد أن النفاق له صور يعني النفاق الاعتقادي هذا الكفر مخرج من الملة وشد من الكفر المعروف وأما النفاق العملي فهذا مسلم لكنه عاصي مرتكم كبيرة عظيمة جدا وهي عمل المنافقين لكن, لكن لا يكون منافقا خالصا لا يكون منافقا خالصا وإن فيه الصفة والناس يتفاوت يعني الذي إذا حدث كذا نقول فيه صفة من صفات نوفقين ولكنه أيضا, أيضاً يعني ويخلف فيه صفتان من إذا تمين خان أيضا فيه ثلاث صفات كلما كثرت هذه الصفات في العياذ بالله في فيه كلما قرب من المنافقين كلما قلت هذه الصفات كلما قرب من المؤمنين وهكذا نعم ثم تكلم عن الكفر الأصغر الكفر الأصغر هو الذي يقول هو وسيلة للكفر الأكبر هو وسيلة الكفر الأكبر أو ما سماه النبي كفرا ولم يكن مخرجا من المله يسمونه كفر أصغر وهي مثل ما قلنا في النفاق الأصغر هو عمل عمل الكفار مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سنتان في أمتي هما بهما كفر الطعن في الانساب والنياحة مثلا هذه كلها تسمى اعمال الكفار اعمال كفار بل بال عند بعض اهلنا كل اعمال المعاصي تدخل في باب الكفر خاصه الكبائر منها تسمى كفرا ولكن كفر غير مخرج من كفر النعمة من كفر النعمة نعم فالقصد ان المعاصي كما قيل هي بريد الكفر فالمعاصي الكبيره هي من أعمال الكفار، من أعمال الكفار لا يعملها المسلمون، لكن لو عملها مسلم نقول تشبه بالكفار، لكن لا نقول إنه كافر خرج من الله حتى يأتي بالنواقض اللي الكفر الأكبر الذي ذكرنا قبل قليل أو النفاق الاكبر أما إذا فعل أفعال المنافقين أو فعل أفعال الكفار فنقول فيه خصلة من خصال المنافقين فيه خصلة من خصال الكفار وهكذا، يعني الان في مسلمين يكذبون. في في مسلمين شنو هل هذا كفر ولا مسلمين عصات مسلمين عصات فيهم صفات من صفات المنافقين وهكذا في مسلم يقتل مسلم في في مسلم يقتل مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقتاله كفر نقول إذا قتلو استحلالا قال قتله حلال هذا صار كافرا انه كذب بالشرع صحيح لكن اذا قال لا والله ليش قتلتنه بتشدي شغوط <تكلم> تشدك أكرهت سبني ظلمني واضح لا لا نقول هذا الفعل فعل الكفار قتاله كفر وقتله كذلك لكن لا كافر يكون كافرا انه يكون فعل فعل الكفار فعل فعل الكفار ولكن لا يكون كافرا به أحد عنده سؤال على هالباب طيب نعم كبيره كبيره هذا كل, كل كل اصحاب المعاصي مستحقون للنار اصحاب المعاصي مستحقون للنار حتى الخلود الخلود نوعان خلود ابدي وخلود طويل طيب هذا لا يكون مخلدا ابدا وان مخلد ابد هو الكافر المسلم لا يخلد في النار ابدا وانما الكافر هو الذي يخلد ابدا واذا ذكر المسلم الخلود في النار المقصود مكوث الطويل الرياء يدخل في النفاق الأصغر هنا. الرياء يدخل كذلك في النفاق الأصغر طيب بعد ذلك الفصل الثاني العبادة واتخاذ الشرك فيها تعرف العبادة قال العبادة التذلل احنا نقول طريق معبد يعني مذلل يعني مجهز للمشي عليه معبد بعير معبد اي مذلل يطيعه وهكذا وفي الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله يرضى من الاقوال والاعمال الظاهر والباطن هذا تعرف ابن تيميه افضل تعريف يجمع كل شيء يقول اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهر والباطنه اسم جامع العباده لكل ما يحبه الله من الاقوال والأعمال الاقوال سبحان الله الحمد لله شاءت الله لا اله الا الله الدعوه الى الله الأمر بالمعروف النهي عن المنكر قراءة القرآن كلها أقوال أعمال صلاة صيام هج جهاد شو اسمه؟ أه بر أه صلة رحم هذه كلها أعمال طيب يعملها الظاهرة والباطنة الظاهرة اللي يشوفونها الناس الباطنة أعمال القلوب حب الله خوف الله اليقين التقوى التوكل الإيمان هذه كلها أعمال لخبات أعمال قلوب ويقول أهل العلم أعمال القلوب أعظم عند الله من أعمال بدن أعمال القلوب أعظم من أعمال بدن ويتقو والتوكل والخشية والخوف والمحبة هذه كلها أعمال قلوب أعمال قلوب أعظم عند الله من أعمال البدن وكلها عبادة تدخل في العبادة شرط العبادة قال العبادة حتى تقبل لها شرطان الإخلاص والمتابعة يقول الله تبارك وتعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة والزكاة وذلك دين القيمة فلا بد من الإخلاص حتى تقبل كل عمل لا يخلص فيه الإنسان لله لا يقبله الله سبحانه وتعالى وإذا يقول الله تبارك وتعالى في حيث القدسي أنا بريء من كل عمل يقول عفوا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ما أقبله ما اقبله ابدا لا يقبل الله عمل إلا أن يكون خالصا له لأن الله مو مو بحاجة لأعمالنا سبحانه وتعالى نحن من أسمائه الغني والغني هو المستغني عن غيره الغني عندما تقول فلان غني مو غني يعني موسر غني مستغني عن غيره وإذاك يقول الشافعي رحمه الله غني بلا مال شوان غني بلا مال يقول غني بلا مال عن الناس كلهم وإن الغنى عن الشيء لا به يعني الغني هو الذي يستغني عن الشيء ما أحتاجه فالله غني لا يحتاج إلى أحد فعبادتنا لا تنفعه وكفرنا لا يضره إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا؟ إذا لماذا أمرنا بعبادته؟ يحب العبادة، يحب أن يحمد، يحب أن يشكر، لكن مو محتاج. نفرق بين الله أو الله تبارك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لأنه يحب أن يحمد، يحب أن يعبد، لا أنه يحتاج أن يعبد أو يحتاج أن يحمد. سبحانه وتعالى وإنما يحب ذلك. سبحانه جل في علا إذن الشرط الأول لقبول العبادة أن تكون لله خالصه وكل من عبد الله تبارك وتعالى وعبد معه غيره رد الله ذلك العمل قال كله لغيري خله يجازك خله يعطيك ما أقبل أبدا إذن لا بد من الاخلاص. الأمر الثاني لقبول العبادة المتابعة أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أبدا لا يقبل الله عمل حتى يكون مشهوعا إما مشروع في الكتاب وإما في السنة من نألف عبادة من نألف عبادة اللي يسمونها البدعة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى واحد ابتدع عبادة من عندي نفسه مرفوضة ليش ما شرعتها موتم مو وعلى كيف تعبدني تعبدني باللي أنا أبي يقول الله سبحانه وتعالى موتألف على كيف تعبدني باللي انتبي شوف تعالى الله عن المثل أنت لو تصير موظف في شركة يقولك نبي ملكتسي واحد اثنين ثلاثا يقول لا لا لا لا لا لا لا لا ما ثاني مو كيفك حنا نمض فيلك حنا نقولك ش نبي حنا اللي نعطيك معاش حنا حن نقولك سو كذا سو كذا مو مرتقي عالتالف عليك يا لا, لا لا هذا احسن يا عمي برا ما على كيفك كذلك هنا وتعالى الله عن المثل سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول لا تعبدني الا بما شرعت لك لان هذا يرضيني هذا ما يرضيني انت ما تعرف انا عرف والرسل هم اللي يبلغون عني أن هذه عبادة أحبها هذه ما أحبها فلا تعبدني من كيفك فلا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة مرفوضة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى نعم إذا شرط العبادة الأول الإخلاص الثاني الموافقة لشرع الله جل وعلا أنواع العبادة ما ثبت أنه عبادة يقول فصرفه لغير الله شرك أكبر ما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله شرك أكبر ذكر أنواع من العبادة منها الدعاء قال وينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة الدعاء نوعان إما أن تدعو الله تعبدا وإما أن تدعو الله تبشي تبشي الدعاء والعبادة الصلاه دعاء عباده الصيام دعاء عباده يقول اهل العلم زين وايضا دعاء العباد لما يكون الانسان يدعو الله تبارك وتعالى مثل المسلمين مثلا للمسلمين مثلا الله محفظ اخوان المسلمين في كل مكان مثلا حتى لغير المسلمين مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الطفيل بن عمرو رضي الله عنه الطفيل بن عمرو من اوائل المسلمين من دوس ومن اليمن جاء الى مكه زائرا لمكه كانوا يعظمون مكه الجاهليه فخر خوفوا اهل مكه لانه سيد من سادات قومه من دوس فلما دخل مكه قالوا له احذر هذا الرجل لا تسمع له يحذرون منه صلى الله عليه وسلم هذا ساحر هذا كذا يفرق بين المرء وزوجه يقول فما زالوا بي يعني يحذروني حتى خفت منه فاخذت كرسفا يعني قطن وحطيته بذوني عشان ما اسمع يقول فأراد فأبى الله إلا أن يسمعني زين سمعت زين فرحت لك نزعت هذا القطن قلت والله إني يعني أنا شاعر وسيد نساء قومي احط قطع عشان ما أسمع ليش أسمع إذا عنده حق تبعته إذا عنده باطل رديت عليه ماني جاهل أنا فنزع الكرسف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن قومك حذروني منك فماذا عندك؟ قال عندي كيت كيت كيت ذكره قرأ له من القرآن وذكر له ما بعثه الله به قال والله ما أحسن هذا الدين فكيف يصنع منها قالت شهده شهد الله يعني الحمد الله قال ارجع بها إلى قومك فرجع إلى قومه يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى فابوا عليه يعني أسلمت أمه أسلمت أبوه أسلمت زوجته يعني قريء أخوانه لكن أكثر قومه لا فضل الإسلام رفضوا الإسلام فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرسل إن دوسا عصتني يعني ما رضوا يسلمون فدعو عليهم فرفع النبي عليه وقال اللهم اهدي دوسا فدعا لهم هذه عباده انك تدعو للناس بالهداية حتى لو ما هو شيء محتاجة انت وفي دعاء المسألة اللهم اغفر لي اللهم يسل لي أموري اللهم اغنني بفضلك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك اللهم اهدي والدي اللهم اهدي أولادي اللهم اصلح لي زوجي اللهم اغنني من فضلك اللهم يسر لي أمري اللهم نجحني في الأمر الفلاني اللهم اسالك الجنة اللهم اذكرك من النار هذا دعاء مسألة هذا دعاء مسألة في شيء ببالك تبيه أما إذا ما في شيء ببالك الله من عليك بالنعم والحمد لامورك طيبة وهذا تدي ادعو أيضا ادعو بس ما ما في شيء ادعو دعاء عباده دعاء عباده ادعو الله تبارك وتعالى أن يوفقك ويسر أمرك عموما عمو طيب وزيلكم فضله وادعو للمؤمنين وادعو لولاة أمور المسلمين وادعو للكفار ان الله يهديهم واسموه تدعو لهم بالجنة تدعو لهم بالهداية يجوز تدعو للكافر بالهداية ما في بس أبو هريرة رضي الله عنه جاي للنبي وهو يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لكه قال أمي أسمعتني كلاما سيئا يعني امه كافره ما أسلمت قال اسمعتني كلاما سيئا فادعو الله لها فرفع النبي يديه قال اللهم هدي ام ابي هريره وحببها وابنها للمؤمنين وحب المؤمن فيهما طيب وحببها وابنها للمؤمنين يقول ابو هريره فرجعت الى البيت واذا الباب موصد فردت أن ادخل فقالت مكانك لا تدخل وسمعت صوت الماء ثم اذنت لي فلما دخلت فاذا قد اغتسلت فقالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله فالنبي دعاها وهي كافره صلى الله عليه وسلم فلا مانع ان يدعو للكفار بالهدايه نعم دعاء غير الله دعاء غير الله قسمه المؤلف الى اقسام طيب شوف الوقت نعم هذه الاقسام قال دعاء غير الله اقسام القسم الاول ان يكون المطلوب لا يقدر عليه الا الله مثل واحد يدعو واحد يقول اسالك الجنه ابي عيال وسع لي في رزقي يعني هذا هذا اطلي عمري هذه امور لا يقدر عليها الا الله سبحانه وتعالى فلو سئل غير الله هذه المثل هذا كفر لانه اعتقد ان هذا على كل شيء قدير والذي على كل شيء قدير هو الله وحده سبحانه وتعالى طريقه الطلب كمال الذل وال يعني والاعتقاد ان هذا الانسان يعني يتذلل لله كما يتذلل لله سبحانه وتعالى هذا ايضا كفر ما يجوز تذلل لله سبحانه وتعالى يعني هذا حاله حالك بشر مثلك هو محتاج فما يجوز تذلل للبشر كالتذلل لله سبحانه وتعالى يعني او الخوف منهم اكثر ما يخاف من الله يعني حتى ان احد حدثني يقول يعني واحد يحلف بالله كذب لكن ما يحلف بالنبي او خل العباس او امه وابوه او باخته او ما يحلفهم كذب ليش يحبهم اكثر من الله والعياذ بالله ما يجوز هذا كفر فهذا تعظيم اكثر من تعظيم الله سبحانه وتعالى او يخاف منه اكثر ما يخاف من الله سبحانه وتعالى هذا ايضا كفر ان يكون المدعو بعيدا عن الداعي يعني انت قاعد بالكويت واللي قاعد تدعو مثلا بالسعوديه يقول يا فلان ساعدني مغرز يا فلان عندي امتحان معافى اجاوب ذكرني شو؟ عالم الغيب والشهاده الله جل وعلا فلما يعتقد ان الانسان غائب عنه انه الان يسمعه ويستجيب له حتى لو في حياتي لي ولا بالسعوديه يقول كذا هذا كفر لأن نعتقد أن غير الله عالم الغيب والشهادة وهذا لا كفر مخرج من الملة كذلك أن يدعو الغير مع اعتقاد أنه يستقل في إيجاد المطلوب يعني يمكنه هذا اللي ندعوه كلهم أسباب يعني واحد واحد توسط لي شغلني اعطي فلوس هذا سبب في النهاية الله هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى فلا تعتقد أنه يعني يملك هذا الأمر خاصة مثل المرأة تعتقد في الطبيب أنه هو اللي يرزقها العيال مثلا سرعة تعتقد بهذا الطبيب مثلا أو كذا هذا سبب مجرد سبب لا نعطي السبب أكبر من حجمه أن يكون الدعاء بدعيا بجاه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سألوك بجاه محمد أو كذا بدعي هذا ليس كفرا كفر أصغر يعني ليس كفرا مخرجا من الملة هذا بدعي هذا يسمى دعاء بدعي كذلك أن يطلب شفاء مريضه وكشف السوعي ونحو ذلك هذا شرك أكبر أن يطلب شفاء المريض أو كذا يا طبيب تكفى يا طيب أشفه لا مشافه والله والطبيب سبب فالقص هذه الأمور دقيقة جدا ننتبه لها طلب الحيمية الميت أن يشفع له عند الله الميت هل يسمعك أو لا يسمعك هذه مسألة مهمة جدا الأموات هل يسمعون الأحياء يعني عندما نثل المقبرة مثل ندعو للميت خلنا نقول الزيارة الشرعية أنت راح تدعو زيارة شرعية تدعو للأموات والمسلمين وكذا زين؟ فهل يسمعك الميت خلاف أهل العلم؟ هل يسمع أو لا يسمع في خلاف بين أهل العلم بعضهم يقول يسمع بعضهم يقول لا يسمع مو هذه القضية قضية يستجيب يعطيك شيء يساعدك بشيء لا هذا الفيصل أما قضية يسمع ولا ما يسمع قد يكون يسمع لكن قضية أنه يستجيب لك لا هنا انقطع له انقطع عن الحياة خلاص تماما وما يقدر حق نفس يقدر لك أنت ذين يعني لما تيجي حق واحد قاعد يغرق يقول له الحقني خلفك نفسي أنا الحقك هذا كذلك أنا ما يقدر هذا هذا خلفك نفسي أنا مج قبر الحين أنا شو ساعدك وانتهت حياتي انتهت شفك شو أنا ساعدك يعني ما عندي اي إمكانية إن أساعدك أنا ميت بقبري شو أنا ساعدك فدعاء شيء وسماع شيء اخر فقضية يسمع او ما يسمع هذا وارد لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن الكفار من أهل بدر قام النبي عند البئر التي دفنوا فيها القليب وقال قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا حاشيهم هم مدفونين أو مقططين بالجليب فقال عمر يا رسول الله إنما هم أموات قال والله ما أنت بأسمع لي منهم يعني يسمعون يسمعون وكذاك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه يسمع قرعا عالي القوم يعني إذا انصرفوا عنه يسمع قرعان عالهم فقضية أن يسمع يمكن قضية أن يستجيب لا انما يستجيب فنفرق بين السماع وبين الاستجابة طيب هل إذا سمعك يشفع لك عند الله تبارك وتعالى غير صحيح غير صحيح وإنما الشفاعة تكون يوم القيامة أما في الدنيا لا الدنيا ما يشفع لك عند الله تبارك وتعالى ما يعمل لك شيء قبل ما هو حولك يعني هو الآن إما في نعيم وإما في عذاب هذا الميت طيب فهذا من الدعاء البدعي أن الإنسان يطلب من الميت أن يشفع له أو ك أما أن يسأل ميت يقول ساعدني اغفر لي هذا الشرك اكبر والعياذ بالله أن يدعوه من دون الله سبحانه وتعالى طيب نقف عند موضوع التوسل والله أعلم وصلى الله سلام بنا محمد حد عنده سؤال ولا نقرا الاسئله المكتوبه طيب شوف الاسئله المكتوبه المسح الجورب الشفاف الذي يرى ترى القدم من خلاله للنساء كل ما ثبت يعني في عرف الناس انه جورب يجوز عليه كل ما ثبت في عرف الناس انه جورب انه يجوز المسح عليه ولكن الافضل هذا الجار الشفاف الحريري ما يمسحون عليه للخلاف بين اهل العلم لكن الصحيح انه يجوز هل يجوز المسح على الجارب الشفاف نفس السؤال اذا نقض وضوئي وأريد ان اجدد الوضوء وكنت حاطه مكياج امسح المكياج وأجدد وضوئي او اتوضا حاطة حاطه مكياج لا تجديد تجديد الوضوء المهم ان تغسل هذه الاعضاء الاربعه الوجه واليد الى المرفق ومسح الرأس والرجلين لابد إذا ما غسلت ما يعتبر وضوء إذا ما غسلت هذه الأربعة لا يعتبر وضوء فكيف انت من تجددين ما تجددين كيف المهم إذا جددت لابد أن يصيب الماء هذه الأعضاء الأربعة طلب مني أن أكتب دليلا من القرآن في الامتحان وأنا لم أكن متاكدا من الآية جيدا كتبتها ثم وجد أنها خطأ فألو عليها لا ان شاء الله ما في حساب عليه اذا كان يظن ان هكذا الايه او كذا هو اهم شيء لا يكتب القران لا يروى بالمعنى السنه تروى بالمعنى او كما قال تقول او كذا لكن الآية لا تكتب على وجهها لكن إذا كان الانسان اخطا في الايه نسيها ممتأكد منها ان شاء الله ما في بس ان شاء الله تعالى هل يجوز الوضوء والشعر عليه زيت اي ما في بس الزيت لا يمنع وصول الماء الزيت لا يمنع وكانت تتوضاح على راس الحناء ما يمنع ان شاء الله تعالى اذا انتقضوا الوضوء نزعت إن الخوف هل يجب ان امسح على الخوف مره اخرى لا اذا انتقضوا الوضوء وبعدين البسه البس الانسان بعد المسح ما يجوز يمسح عليه قل هل نيه رفع الحدث الوضوء تغني عن نيه السباحه العباده نعم واحده اما هذه واما هذه هذا معنى النيه هل يزوز المسح الجبيرة إذا كانت في القدم ومن تم لبس الجورب المسح عليه بعد ذلك إيه ما في بس إذا كان لبس الجبيرة على طهارة ثم لبس فوقها الخف أو الجورب يمسح يعتمد معاملة الجورب أما إذا كان الجبيرة لبس على غير طهارة ولبس عليها الخف لا ينزع الخف ويمسح على الجبيرة ثم يلبس الخف أو الجورف فوق بعد ذلك. بس هيكون على الجبيرة نفسها. نعم. هل عمل تحليل السكر ينقض الوضوء؟ لا. خروج الدم لا ينقض الوضوء. خروج الدم الذي ينقض الوضوء الذي هو من القبل والدبر. أما خروج الدم من الأصبع من الكتف من اليد من هذا ما ينقض الوضوء. هل يجوز صلاة الظهر بوضوء سنت الوضحة؟ نعم يجوز. المهم على الوضوء. لهم على وضوء منهم اهل الكثره يمكن فتره ينقضوا الفتره مو الكثره الاسبوع الماضي اهل الفتره كل من لم يصله الاسلام الصحيح اهل الفتره على الصحيح هم كل من لم يصله الاسلام صحيح يعني وصله اسلام مشوه وما استطاع ان يعرفه وكذا يعد من اهل الفتره او هم هي تطلق على كلمه اهل الفتره هم الذين عاشوا في زمن بين زمن النبيين لم يصلهم نبي يعني لم يبعث اليهم نبي هل يجوز من الشفر جونا هل يستخير صلاه العشاء لقبل الفجر وللتاخير المعذور فقط العشاء سياتينا الكلام عليها ان شاء الله في مواقيت الصلاه لما اتكلمنا وقتها في درس الفقه ان شاء الله تعالى ياتي الكلام عن صلاه العشاء متى يبدا وقتها ومتى ينتهي وقت صلاه العشاء يبدا بغياب الشفق الاحمر وقت صلاه العشاء اذا تسمونه صلاه العتمه يعني لما يغيب الشروق لاحظ أنه تظلمه زي إذا نسمو صلاة فهنا يدخل وقت العشاء أما انتهاء صلاة العشاء مساله خلافية أكثر أهل العلم يرون أن صلاة العشاء لا ينتهي وقتها إلا مع أذان الفجر الثاني يعني يستمر وقت العشاء إلى أذان الفجر الثاني اللي هو فجر الصادق الفجر صلاة الفجر يستمر وقت العشاء هذا قول جماهير أهل العلم وذاه بعض أهل العلم إلى أن وقت العشاء ينتهي مع منتصف الليل وبعضهم قال ينتهي مع ثلث الليل الأول ومثلة فيها خلاف بين أهل العلم والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن وقت العشاء يستمر إلى صلاة الفجر كل صلاة لا ينتهي وقتها إلا بالخروج صلاه التي بعدها إلا صلاة الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس فالظهر تستمر إلى أذان العصر والعصر إلى أذان المغرب والمغرب إلى أذان العشاء والعشاء إلى أذان الفجر إلا الفجر ينتهي وقتها بطلوع الشمس هذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ولا شك أن الأفضل أفضل في كل صلاة ان تصلى في أول الوقت ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العمل قال صلاة في أول وقتها وفي رواية صلاة في وقتها فهذا أفضل لكن متى ينتهي بحيث أن تكون صلاة قضاء أو أداء تكون قضاء أو أداء فالصحي أنها أداء وذلك لو واحد مثلا أخر الظهر إلى قبل ليس ثلاث مثلا يقول صل ولا ما صلي يقول صل قال طيب بس انتهى لو تلا ما انتهى لو تلا ادى ولا غضب لا اداء كذلك العشاء لو واحد مثلا تعمد ما صلى العشاء ليس ساعه واحدة بالليل يصلي ولا ما يصلي الذي يقول انتهى وقته يقول ما يصلي مفروض انتهى وقته خلاص شو تصلي راح عليك خلاص مثل لو واحد اخر الظهر لين ادى العصر يقول صلي الظهر خلاص ليش ما صلي قالت كذي اخرتها قلت اصليها مع العصر لا مو بكيفك تصليها مع العصر طافت عليك خلاص راح واضح ولا لا ولو صليتها مو مقبوله اصلا مثلا طيب طيب لو اخر العشاء للساعه 1 هل يقال له كما يقال لمن اخر الظهر حتى دخل وقت العصر او من اخر الفجر حتى طلعت الشمس مثلا لا واذاك لو وهنا الفيصل لو المراه طهرت من حيضها ساعه الصبح مثلا هل تطالب بصلاه الفجر لا تطالب لما خرج وقت الفجر ما تطالب بصلاه الفجر تطالب بماذا صلاه الظهر والعصر وانت ماشي طيب لو طهرت من حيضها سوحده بالليل هل تطالب بصلاه العشاء الصحيح تطالب صلاه العشاء هل العشاء والمغرب ولبس العشاء العشاء به فقط والله اعلم لكن الشاهدة من هذا أنها لو طهرت ساعة واحدة لين تصلي العشاء لكن لو طهرت ساعة تاسعة صباحا لا تصلي الفجر لماذا في وقت الفجر انتهى بينما صارت العشاء مستمر إلى اذان الفجر هذا الظاهر والعلم عند الله تبارك والمساء كما قلت فيها خلاف فضل. وقت ضرورة طبعا هم هذا موضوع ثاني تقسيم الأوقات يخص العصر يسمون وقت استحباب وقت كراهة وقت تحريم لكن في النهاية اللي هو وقت الاستحباب اللي هو قبل أن يصير ظل الشيء مثله طيب وقت كراهه إلى أن تصفر الشمس وقت تحريم عندما تحمر الشمس لكن في النهاية أداء أو قضاء هذا الكلام هنا سواء قلنا ضروره ضرورة أو غير ضرورة انه أداء هنا طيب والله الله أعلم وصلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير سأحفظكم